ماشي لو ما يطولها ولا هو يا قال <سؤال> هم عام ثانيه ذكر انا ان يري لا توضع هذا الوضع كما قال لا يمنعه قال لا يمنعه سهو الى ايا هل ينقط قط وذاك لله رب الله جهذرنا وحث عنه